يا رسول الله إني قد تحملت حمالة فأعني يعني علي دية لرجل قتل ولزمتنا الدية فأعنا على ذلك فيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك في موقف ثالث يأتي إليه شاب يقول يا رسول الله إذن لي بالزنا فيناقشه النبي عليه الصلاة والسلام ترضاه لأمك ترضاه لأختك إلى آخرة في موقف الرابع يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فيأتي إليه ماعز رضي الله تعالى عنه يقول يا رسول الله زنيت فطهرني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 هذا سأفطره لكم باذن الله تعالى في برنامجنا اليوم مسافرون فمرحبا بكم وأشكركم فعلا والله شكرا صادقا لمتابعتكم لنا انا اعرف ان الفضاء مليء بانواع من البرامج والحلقات لكن متابعتكم تدل على خيريتكم وحرصكم فنرحب بكم ومرحبا بكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يعطيكم بخير طبعا يا شباب المجلس النبي صلى الله عليه وآله الله عليه وسلم كان مجلسا عجيبا صح التعبير يعني تجهز الجيوش من هذا المجلس تعقد الانكحة في هذا المجلس يتصدق على الضعفاء في هذا المجلس يتحاور النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب الديانات الأخرى في هذا المجلس يدخل عليه الرسل الذين يجئون إليه من كل مكان في هذا المجلس فتجد فيه العجائب يوم يتناظر عليه صلى الله عليه وسلم مع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 قال يا رسول الله هلكت وفي رواية احترقت طبعا هذا الرجل الصحابة احيانا يسمون الشخص يقولون اقبل اليه فلان والتسمية ما فيها مشكلة عندهم لانهم كانوا معروفين لبعضهم البعض يعني كان في المدينة عدد سكان المدينة ما كان كثيرا يعني في معركة احد في السنة الثالثة للهجرة النبي عليه الصلاة والسلام أمر كل من كان عمره فوق خمسة عشرة سنة أن يخرج معهم للقتال ومع ذلك ما خرج إلا تسعمائة وخمسون معناه أن عدد الرجال الذكور الذين تعدى سنهم خمسة عشر سنة زين في السنة الثالثة للهجرة كانوا سعمائة وخمسين فقط إذن كم عدد النساء اللي تعدت الخمسة عشر سنة قل تسعمائة وخمسين أيضا أو ألف يعني هذا الفين طيب إذا كم عدد الأطفال اللي تحت الخمس فعش قل مثلا أيضا الفين ولا ثلاثة معناه عدد سكان المدينة كلهم لا يتجاوزون أربعلاف أربعة خمسلاف ستة ألف, يعرفون, أربعة أربعة لف لف ستة ألف يعرفون, بعض يعرفون بعض ويعرفون بعض في, بعض في الغالب أنهم يعرفون بعضا يعني هذا العدد القليل يراه في السوق يراه في الشارع يراه في المسجد يراه هذا رجل دخل ومع ذلك الصحابه ما ذكروا اسمه لو جاء وقال يا رسول الله أنا بأتصدق أنا فتحنا البلد الفلاني فهو شيء فيه نوع من الفخر من غير إحراج عليه فيذكرون اسمه لكن هنا ستروا اسمه قال إذ أقبل اليه رجل قال يا رسول الله هلكت وفي رواية احترقت قال ما أهلكك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم يعني جاء مع امرأته في نهار رمضان وهو مقيم واجب عليه الصوم لو فعل ذلك وهو مسافر فالمسافر يجوز له أن يفطر لو فعل ذلك في غير نهار رمضان مثلا الانسان في شهر شوال يقضي ايام من رمضان فوقع على امرأتي في النهار هذا يفسد صوم يومه لكن ما يلزمه الصيام عسق رقبه وصيام شهرين كما سيأتي معنا فلكن في رمضان أيام رمضان وثلاثة صوم الإنسان هذه لها مزية ولها احكام محددة قال يا رسول الله هلكت وقعت على امراتي وأنا صائم فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعرض عليه الحل قال اعتق رقبه الذي يقع على امرأته وطئا صريحا في نهار رمضان لكن لو ان الرجل فرضا يعني ضم امرأته او قبلها او كذا في في نهار رمضان فوقع منه انزال هذا يفسد صومه ولا يجوز له ان يفعل ذلك بالمناسبه لكن يفسد صومه ويلزمه القضاء لكنه لا يلزمه أن يعتق رقبه فإنما يستطيع يصوم شهرين متتابعين يطعم ستين لا يلزمه الكفارة المترتبة على ذلك لكن يلزمه قضاء الصوم مع الإثم فهنا هذا الرجل قال يا رسول الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبه قال فاشار إلى رقبه قال والله لا أملك غيرها <تصجد> ما <عم> ما <تصفيق> أنا فقير مسكين منتي أنا عنو عندي رقبه يليت عندي رقبه وبالمناسبة كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أهل حاجة يعني ما كانوا كثير الأموال والكذا قال يا الله والله لا أملك غيرها وأشار إلى رقبته فقال له عليه الصلاة والسلام لما الرجل الرجل ما, ما عندي فلوس أشتري رقبه أنا ما عندي عبد مملوك حتى اعتقه فقال له عليه الصلاة والسلام فصوم شهرين متتابعين فصوم شهرين متتابعين قال يا رسول الله وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام أنا أصلا ما ورطني وجعلني يلزمني هذا إلا أنك تقول صوم رمضان طيب صمت رمضان وخربتها بهذه الطريقة تبغان إذا شهر ما قدرت أصومها يا رسول الله تريدني أصوم شهرين متتابعين قال يا رسول الله وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأطعم ستين مسكينا ما دام انك ما تستطيع ان تصوم فاطعم ستين مسكينا قال يا رسول الله والله ما أجد ما اطعم به اهلي اطعم مساكي ما عندي شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذن اجلس يقولون فبينما هم كذلك ارجيا الى النبي عليه الصلاه والسلام بعرق تمر عرق تمر يعني عذق من النخل تعرف النخله يكون فيها عده عذوق من من التمر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 في أفقر مني أتصدق عليه أعلى أفقر مني والله يا رسول الله ما بين لابتيها ما بين جبلي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك. وضحك النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الرجل الآن بدل ما يلزمه أن يعني يعني بعد المياه من خسائر بيطعم المساكين ويصوم الرجل جامع امراته امرأته جامعها وجاء عند وجاء اندل رجع لها بكمر <تصفيق> قال خذه اطعمه اهلك حقيقة انا لي عدة وقفات مع هذا وايضا ممكن لكم اذا عندكم مشاركة في ذلك اولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا دائما يحرسون على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> شوف لذلك الصحابي يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يدلك على أهمية الارتباط بالعالم أنت إذا أردت أنك تصير عالم او مثلا شخص أعجب بخطيب جمعة معين وهو الخطيب فصيح ومعلوماته جميلة وإلقاء حسن حاول أن تصلي معه دائما لتتعلم منه حاول أن تجالسه حاول أن تذهب معه وتجيء حتى مدام كما قال إذا أعجبتك خصال امرئ فكن هو يكن منك ما يعجبك فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا فالصحابة كانوا يأتون ويجالسون النبي صلى الله عليه وسلم ومجالستهم له يستفيدون منها عدة أمور يستفيدون منها الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم يستفيدون منها الاستفادة العلمية من كثرة من يسأل من النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتيه يستفيدون منها يا أخي أيضا تعلم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الآخرين التعامل مع الشاب اللي قال اللي لبزنا كيف تعامل معه التعامل مع الفقير التعامل مع الرجل اللي قال أعطني أعني بمال فأعانه بمال ثم قال فقط هذا لا أحسنت ولا أجملت كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله يقول كان يحضر عند الإمام أحمد بن حنبل خمسة عشر اللي هم الطلاب اللي يحضرون يقول منهم خمسة آلاف يكتبون الحديث طلاب علم جائين يسمعون المسند ويكتبون الحديث ومنهم عشرة آلاف يتعلموا يتعلمون منه السمت يتعلمون طريقة الإلقاء طريقة الإجابة على الأسئلة طريقة التعامل مع الناس طريقة يتعلمون أخلاق قال خمسة آلاف يكتبون الحديث وعشرة آلاف يتعلمون منه السمت وهذا يدلك على مخالطه أهل الخير لذلك بعض الناس الآن اللي يقول لك أنا والله بطلب العلم لكن أطلب العلم خلال الفضائيات أطلب العلم خلال الانترنت ما شاء الله كل شيء الآن موجود فيه أقرأ الكتب أطلب العلم صحيح هذه ستعطيك معلومات لكن لن تعطيك اسلوب لن تعطيك السمت اللي العلماء يتعاملون به لن تعطيك طريقة التعامل مع السائلين طريقة التعامل مع الطلاب لن تعطيك كيف تعامل الشيخ لما قام طالب وقال يا شيخ المساله فيها خلاف لماذا تذكرها لنا كيف تعامل الشيخ معه ليست القضيه معلومات تجمعها في راتك القضيه يا اخي اجمع الى العلم اشياء اخرى من الاخلاق والسمت والدين ونحوه فهنا الصحابه يتعلمون كل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كانوا معه عليه الصلاه والسلام الامر الثاني هذا الرجل لما جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام ما جاء وجلس حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الدرس بعدين قال يا رسول الله عندي سؤال لا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول يكلم الناس قال يا رسول الله هلكت هلكت هل قال النبي صلى الله عليه وسلم له الله يهديك اجلس اجلس حتى ننتهي من الدرس لا النبي عليه الصلاة والسلام يراعي الناس الذين احسنت حسب حالاتهم واضح ان الرجل جاي متلخبط ما جاء الرجل هو مرتاح ومبتسم قال يا رسول الله ان انا عندي سؤال لا لو جاءه حالته النفسيه مرتاح فيها كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اجلس حتى نتفاهم بعدين لكن واضح ان الرجل جاء وهو مشدوه مثل الان فرضا لو كنت انت في, في, في خطبة جمعة وانا اخطب مثلا جاء شخص انا مره في, في احدى الخطب وانا اخطب اثناء الخطبة جاء شخص وتقدم منك من الصف الرابع او الخامس والمسجد مليء فجعل يتقدم, يتقدم يتقدم يتقدم وانا اخطب حتى وانا, وانا اتكلم اثناء الخطبة قال يا شيخ يا شيخ لو سمح يا شيخ وانا اخطب في هذا الحال ما دام الرجل يتكلم بهذا الهدوء واصلا كان جالس في المسجد هذا لا تقطع الخطبة لأجله فوانا اخطب ايها الناس فقال يا شيخ يا شيخ فاشرت له وجلس لكن لو اني اثناء الخطبة جاء واحد من بر المسجد وقال يا شيخ محمد يا شيخ محمد هذا ساقطع الخطبه لأجله لانه واضح ان الرجل جاء عنده شيء معين فكذلك يتعامل مع الشخص بحسب ما هو عليه حسب الظرف النبي عليه الصلاه والسلام هنا لما جاء الرجل قال يا رسول الله هلكت ما قال عندي سؤال هلكت احترقت فقطع النبي عليه الصلاه والسلام درس وقال مالك. ما اهلكك ايش القصه ما قال النبي عليه الصلاه والسلام اجلس هلكت ولا حيت اجلس حتى نخلص خليك مؤدب ولا تقطع السؤال لا تقطع الدرس لا يتعامل مع الشخص بحسب نفسيته وهذا من فقه, ال... من فقه عليه الصلاة والسلام قال ما أهلكك قال يا رسول الله وقعت على امرأتي وانا صائم بين آخر الصحابه كما ذكرنا قبل قليل يعني من أدبهم لم يذكروا اسم الرجل ما ودهم يفضحونه كل ما شافه واحد يقول انت اللي جامعت امرأتي في نهار رمضان ايش اخبار السمر اللي اعطاك النبي والله يا اخي انت <تصفيق> لا لا. ما دام الرجل بها ما... ما ذكروا اسمه ثم النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> استفسر من الرجل قال هلكت قال وما أهلكك نسأل نستفسر <تصفيق> وهذا أيضا عندما المفتي إذا جاءه كلام مجمل فالأصل أن يستفصل من الشخص الذي أمامه وهذا أمر مهم لذلك أنا أذكر أن شخص سألني شيئا قريبا من ذلك وقال يا شيخ سلام عليكم عليكم السلام عليكم قال يا شيخ أنا علي عتق رقبة تعرف أحد يا شيخ ممكن يعتق رقاب وكذا فلما يسألك سؤال بهذا الإجمال استفسر قل طيب إيش اللي يعني جعل عليك عتق رقبة قال يا شيخ أنا يعني وقعت امراتي وانا صائم قلت يعني عفوا لكن هو واضح من اسلوبه انه ما هو فاهم صراحه فقلت عفوا يعني انت ما دام انك تسالني بالتلفون مش على الهواء مباشره على يسمعنا ملايين وقعت امراتك يعني فعلت كذا وكذا وكذا قال لا لا لا يا شيخ لكن قبلت امراتي وانزلت لكن لا والله ما وقع مني ما يقع من الرجل امراته الصريح ما وقع وقام من عنده ظن بأن هذا هو ايه. اللي يلزم فيه عتق الرقبه فالاصل ان المفتي يستفصل لان بعض الناس احيانا يفتي نفسه او يفهم القضيه على شيء معين وياتي ويعطيك النتيجه ويسوي نفسه فاهم وهو في الحقيقه ما فهم وهذا يقع ترى احيانا حتى في الحج واحد يقول يا شيخ انا, يا أنا علي فديه في الحج كيف اذبحها في مكه ولا خارج مكه تقول يا ابني من افتاكن عليك فديه قال والله أنا معروف يلزمني فيديه. طيب ايش اللي فعلته؟ قال والله قصيت من شعري وعلى طول يلزمك فيديه. يا أخي أنت تخير بين ثلاثة أشياء أو قال لك والله انا فعلت كذا من, من من الأمور. فاستفصل من الشخص الذي الذي تريد قبل أن تفتيه. أيضا من من فوائد الحديث أن هذا الرجل لما وقع في أمر شرعي جاء يعرضه عند المتخصصين عند العلماء. واحد عندك مرض في بطنك. لا تتصل على الإفتكاء تقول وأنسى مع أحد الشيخ أنا والله بطني عندي ألم وأحس بحرارة في الجهة اليسرى سبحان الله وإذا شربت حليب يصيبني انتفاخ شو رأيك يا شيخ هذا زي واحد مرة تصلبي قال <تصفيق> السلام عليكم رحيمان قال الدكتور الحمد العريفي ريفي قلت نعم قال كيف حالك يا دكتور قلت والله الحمد لله بخير كيف صحتك دكتور قلت والله طيب بخير فضل قال دكتور أنا عندي ألم في البطن وسبحان الله واستمر معي فترة بعدين انتقل للجهه اليمنى <تصفيق> وبصراحة أنا لما آكل دهون يزيد شوي ويصير عندي غثيان <تصفيق> وهو يسأل هالسؤال أنا أقول في نفسي طول يا شابي له عندك مرارة هل هو بيسألني عن انتقاد روضو يعني أنا قاعد أبحث عن سؤال شرعي أو بيسألني مثلا أنه يعني في أثناء الصلاة يخرج منه ريح بسبب هالغازات اللي في بطنه <تصفيق> أو بيقول لي يا شيخ أنا مصاب بسحر وشربت شيئا يعني شيء يتعلق بالمطاوعه بالمشايخ <تصفيق> يعني <تصفيق> فيسأل قالوا بعدين قال يا شيخ وبعدين لما أشرب الحليب يصير عندي انتفاخ وما أدري يا شيخ شو رايك يا دكتور قلت إيش سؤالك يا أخي قال <تصفيق> يا سؤالي قلت لك عندي ألم في البطن ويروح للجهة الإسراء وأشرب حليب ولما أشرب دهون يصيبني انتفاخ وش رايك يا دكتور فهم الدكتور غلط <تصفيق> إيه قلت يا أخي اذهب إلى طبيب اذهب للدكتور قال طيب أنت دكتور إيه قلت إيه أنا دكتور لا قال يا أخي لازم نجيك في العيادة وندفع فلوس يا أخي خدمنا لله يا هذا هذا يشدوى بالعجز هي والله هذا اللي وقع والله وأنا في السيارة وانا يخرج تتكلم وانا قلت يا أخي أنا قال أنت دكتور قدام اسمك دال قدام قلت يا أخي, <تصفيق> <تصفيق> اسمك يا أخي صح. أنا دكتور لكن أنا دكتور في الشريعة قال يعني دكتور اوروडा كوتل لبل يا اخي انا دكتور في الشريعه يعني يسألني في الشري قال اهم شيء انت دكتور هسه والله يا جماعه كذا يقول لي قلت والله يا اخي طيب ممكن تتصل بي بعد شوي واعطيك رقم دكتور من يجاوبك واعطيت رقم احد طبيب من من الاصبقه هذه واحدة اتصلت على الشيخ من باز قال الشيخ شيخ طفى عليه الكهرباء ايش اسوي <تصفيق> <تصفيق> وهذه مشكلة ترى بعض الناس ضمن الشيخ او الدكتور كل شيء <تصفيق> كل شيء <تصفيق> هالصحابي لما وقع لنا شيء شرعي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللي عنده تخصص الشرعي يا رسول الله لذلك حتى الصحابة كانوا لما يعني عمر رضي الله عنه لما جرير هجى الزبرقان بن بدر وقال له دعي المكارم لا ترحل بغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي طيب جاء الزبرقان بن بدر أمير يشتكي قال يا عمر هذا هجاني عمر ما يريد أنه يعمل مشاكل قال ماذا قال لك قال قال لي دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي قال عمر والله ما أراه هجاك عمر يحاول يهدي الموضوع مم. إنما أرى أنه أمرك بالجلوس عند أهلك وأنك تطعم وتكسى قال بل والله هجاني قال عمر نادوا لي حسان بن ثابت شوف يرجع الأمر إلى التخصص جابوا حسان بن ثابت الشاعر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 وليس رجلا يركب فرسه ويجري وراء المكان والله أن هذا أعظم شيء في الهجاء إلى أن عمر رضي الله عنه أرض الزبرقان لكن عمر استدعى حسان بالتخصص هنا اللي يريد يستفتي يذهب إلى شيخ هذا الرجل اللي يستفتي ما مسك واحد من جيرانه ولا جاء عند بواب ولا جاء عند مؤجر للدواب لا ذهب إلى النبي عليه الصلاة يا رسول الله انا عندي سؤال أنا عندي قضية شرعية إيش الجواب فيها مطلع عبد الرحمن أنه الآن المفتين أصبحهم يعني مو كلهم على رأي واحد وأحيانا تلاقي هذا يختلف رأيه عن الثاني وأحيانا الأدهى والأمر أنه تلاقيه على الهوى مباشرة في فتاة وما يقدر إعطيك إيها بشكلها الصريش لكن تعلم مثلا أنت بيها لحالكم أو في التليفون كيها على ضلاطة على قولتنا يتكيها آه. بشكل صريح مرة م. طيب هذا, هذا الآن مدى على لها وليش ما يفتي ويفيد فينا الثانين يسمعون يقول لا خلمني خل... بعد الهوى مثلا أو... أحسن ايه. أما بالنسبة لهذه طبعا هو اختلاف الفقهاء الفقهاء يختلفون في الأمور الفرعية يعني ما يختلفون في الأصول يعني لو تبحث عن الأشياء التي اختلف فيها الفقهاء اختلافا معتبرا يعني بعض الخلاف لا يرتفت إليه ترى يعني لو جاءك واحد وقال, وقال من رب رب العالمين. إيه لو قال مثلا واحد شوف هم في قول ان الخمر اذا صنع من غير العنب انه لا يعتبر خمر محرم هذا في قول لكن لا يلتفت اليه وليس كل, خلاف وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظري ما هو كل خلاف يلتفت اليه م. فاذا نظرت للخلاف الذي يلتفت اليه تجد ان لا يتعدى يمكن 10% المئة من الاقوال البقيه كلها يكاد يكون الجمهور اتفقوا عليها وأيضا الخلاف ليس في الأصول في الفروع. في الفروع أما بالنسبة لبعض المفتين اللي تتصلب على الهوى وتستبتل ثم يقول لك التصلب بعدين فهذا أحيانا يكون في بعض الفتاوى لا يصح أن تلقيها للعموم يعني مثلا شخص قال لك أنا يا شيخ اضطر أني عفوا يعني اني أمارس العادة السرية مثلا طيب. يا شيخ فما حكمها أنت إن قلت له ما عليك بأس إن كنت تخشى على نفسك الفتنة فافعلها يسمعك الآن مليون شاب وملايين الناس المتزوجين ويبدأ الواحد يفعلها مع مضرتها الصحية ومع الحرج الشرعي الموجود فيها ويبدأون يفعلونها لكن أن تعلم أن هذا الرجل فتوى خاصة له فتوى خاصة لانه يقول لك أنا مقيم يا شيخ في أمريكا وشاب ولوحدي وأصدقائي كلهم عندهم جير فريند وأنا يا شيخ اعوذ بالله في كل موطن أرى الفتن وأنا إن لم أفعلها سأقع في الزنا فلا تريد أنك تفتي الفتوى له ليجلي أن, ان, ان سيفهم الناس اي الأمر سهل فيها الامر فتقول اتصل بي حتى تعطيه بقدر يعني تنزلها منزلة الضرورة ايه إذا وقع فيها ايه ايه ثم من, من ضمن الفوائد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لطيفا عندما يتعامل معه يعني شوف لما قال الرجل يا رسول الله أنا ليس بين لابتيها أهل بيت أفقر منا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذ وأطعمه أهلك وهكذا كانت أخلاقه وينبغي أن تكون أخلاق المفتي أنه ما يخوف الناس صح. يعني بعض الناس الحين تقول له اسأل الشيخ يقول أخافي هاوشني أخاف كذا أخاف يتكلم عليه أخاف يصرخ عليه كلما أصبح لطيفا مثل ما قال الله تعالى عن سليمان قال الله تعالى لما مروا بوادي النمل قالت نمله يا أيها النمل ادخلوا ما قال الله فتبث مضاحكا من قولها شوف هو ملك من الملوك كذلك لما ذكر الله تعالى قصة إبراهيم لما بشروه قال الله تعالى ومرأته قائمة فضحكت يدلك على سهولتهم في التعامل كذلك أن الضحك أمام الناس لا بأس به ما لم يخل بالأدب هذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك الآن والله يا أخي بعض المسؤولين بعض الناس لوجهها مع النبي صلى الله عليه وسلم كان ملكا على قومه مصر. ونبي بعض الوجهها تبغاه يضحك تبغاه يبتسم ويظن إيه ما يضحك ولا يبتسم يظن إنسان عورة إيه يظن الإنسان عورة على قولة ويظن أنه يعني اني لو ضحكت سقطت هيبتي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك محمد. بأسلوب لا يسقط هيبته أهم شيء الواحد لا يبدأ يضحك لحد ما ترتفع رجلين أو <تصفيق> لا يعني يضحك بأسلوب يكسب به الناس ولا يسقط هيبته منهم أيضا جواز الحرف من غير استحلاف الرجل هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه وتصدق به قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا ما قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من قال لك تحلف, ليش تحلف؟ لماذا تحلف لا يجوز الحلف لتأكيد الكلام على أن لا يكثر منه الإنسان لا يقول الإنسان والله إني شربت عصير والله يا أخي إني ما أحبك الرز والله يا أخي انك لطيف لا, لا لا يجعل الله تعالى يقول وحفظوا ايمانكم يقول إبراهيم التيمي كانوا يضربونا عن الايمان ونحن صغار لكن حلف الإنسان أحيانا لتأكيد الكلام لا بأس به كما قال الله تعالى قل بلا وربي لا لتبعثن وكما قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فالله تعالى يعني كما قال العرابي قال من استحلف ربنا حتى يحلف فقيل له ليؤكد كلامه حتى يصدقه وأنت أمثاله أخيرا وجوب سؤال الشخص عما يشكل عليه الرجل ما نفسه بنفسه لا عندي مسألة جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفتني بعض الناس اليوم إما يفتي نفسه أحيانا وربما أحيانا يذهب إلى واحد من أصحابه شو يا شباب حصل لكذا ولا يطقطق على الانترنت ويجول فتوى يأخذها لأصل إنك تحرص على أن تكون الفتوى فعلا نازل على واقعك الذي أنت عليه أسر الله إنهم فانوا ياكم بما يا قلنا وسمعنا ونجعلنا بإذن الله كما تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لم نره أسر الله جن من يتحدثون معه وهم يرونا أنتم أيضا ولا الله أن يجزيكم خير الجزاء على انصاتكم وأرجو أنكم نكون بإذن الله تعالى قد أوصلنا يعني فوائد تتعلق بهذا الحديث إليكم إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق>